بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق يَذَّبَتْ سَمُودُ وَعَادُ بُِقَارِعًَا فَأََّ سَمُودُ فَأُهْرلِكُ بِطَّاضِيًا وَأََّا عَدُ فَأُهْ لِكُ بِرشِ صَصَرٍ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 فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن عذن ما لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فذق دكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء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 كتابه بيمينه فيقول فيقول هؤم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ وَا لَيْتَ لِيْ لَمْ مُوتَ كِتَابِيًا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيًا يَا لَيْتَ هَا ما أثنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميد سَيُؤْمِنُ مِمَّا تُبْصِرُونَ لا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كاهن قليلا ما تذكرون تنسيل من رب العالمين ولو تطول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين وَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ النَّارَ لَعْلَمُ السوره على الكافرين وانه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم